بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعلم المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضياً، وأما من قصت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية؟